فيه اجر عظيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولهم مات والله ونصلحه جهنم وساءت مصيرا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 سواء يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّ نَهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا نَّهُمْ فَلَيُبَدَّنَّ آفَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَدَّنَّ آفَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا انهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا